السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم شيخنا تقبل الله عمالكم الله يسلمك بارك حياك الله حياكم الله الأخوة يرحبون فيكم في غرفة الغدير وكلهم شوق ليستمعوا لكلامكم الطيب في العقائد وما هو التوحيد الحقيقي في ذات الله وقد ابتليت الأمة ما بين التجسيم والتشبيه ف يعني من من الجوال مباشرة اي نعم نعم اتفضله نعم اي الله يعني نبتجئ تقصد المحاضرة نفسها اي نعم تفضل اتفضله شيخنا الله يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آيه الطيبين الطاهرين وما بعد ما اريد في هذا اللقاء ان يكون محاضرة بقدر ما هو تامينها او مشاركه مني ومن الاخوه الاعضاء نعم ف مسألة معرفة الله عز وجل يعني هي اجمل المعارف واسمل المعارف وافضل المعارف التي يجب ان يكون لها انعكاس انعكاس في السلوك هذا على, على سلوك الفرد والمجتمع والشعوب والدول وما الى ذلك وبقدر معرفه الانسان لله يكون سلوكه مستقيما ان اتبع ذلك بتفعيل هذه المعرفة على سلوكه وفكره وعمله وبقدرها الحشاشة في معرفة في معرفة الله عز وجل يكون ايضا انعكاس ذلك على السلوك كما هو واضح سواء عن المستوى الاخلاقي او العملي او العلمي وما اشبه ذلك طبعاً قد افقص قد اذكر الاخلاقي الاهمية ووجز من العمل لكن قد أذكر العمل من حيث العموم وأقص الأخلاق وهكذا مع الله من بعض الأساسي يجب أن تكون يعني أن يتظافر فيها مجالان مجال الوحي او النص خاص النصر والتجبر في مخلوقات الله عز وجل لأن عظمة المخلوق عظمة المخلوق يدل على عظمه الخالق صنعه وحكمة والحكمة عند الخالق طبعا وصيتي في هذا بجمع أو إن أراد الإنسان أن يعرف الله عز وجل يبدأ بجمع النصوص القرآنية خاصة ونصوص العارفين من أهل البيت من المتصوفة من الثلاثة المؤمنين وهكذا حتى يعرف الله عز وجل ويعرف كثير من حكمته في الخلق أن كثير من من الفهم السطحي تتعارض عنده حكمة مط يعني او قد يرى من العبث خلق شيئا في شيء في الارض او, أو, أو أي يعني لا يعرف حكمة الله من ذلك ولا يتوقف احيانا يعني عقله عند دقائق الحكمة مرة المسلمون طبعا لم يعرفوا الله عز وجل لم يعرف الله عز وجل من خلال القرآن الكريم وانما مع وفدت وفدت اقافات ااا الكتاب دخلت في علوم المسلمين مبكرا وكان اهل الكتاب يتسمون بالاو بأهل العلم الأول وكان المسلمون يعولون اليه في ذلك وليس كل الناس يعني كانوا علماء او عارفين بالكتاب الله ان كانوا عارفين المعرفه غالبا تكون ظاهريه فدخلت علوم أهل الكتاب مع خاصة في, في عهد الخلاف الراشد عن طريق كعب الأحضار خاصة طبعا بعض بقايا الكتاب في المدينة نقلوا ربما معلوماتهم بحسنية والبعض نقل للرفع من شأن الكتاب الحال في كعب الأحبار ثم بعد ذلك تتابع دخول دخل من, من هذا الطريق ما يسمى بالتجسيم او التشبيه أو تجسيد تف... المعلومات تف... المعلومات فيما يخص آه... المعلومات فيما يخص التصور عن الله في ت... في تصويره وكانه كالبشر الا انه أكبر قليلا أنه... أعلم اعلم قليلا وهذه هات... الله... الحوارات التي يجعلونها بين بين الله ورسله تختلف عن تلك الشوارات الموجوده في القرآن الكريم التي فيها الحكم والرقي ووصل الامر الى ان اخذ بعض المسلمين كابي هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجاهد وغيرهم اخذوا عن اهل كتاب تلك العلوم التي سكت عنها القران الكريم بمعنى ان القران الكريم قد يذكر قصه قصه ادم مثلا قصه نوح للعبره والعظه فبعد ما يذكرها للعظه والعبره لا يركز على التفاصيل فيأتي اهل الكتاب ليتشبثوا او ليظهروا بانهم عندهم العلم الاول والكتاب الاول فيبدأهم يفصلون ويفسدون المعاني الكبيرة التي جعلها الله في صرب مثل هذه الايات فلذلك تجد لما تلحق في الصحيحين معظم اخبار اهل الكتاب معظم اخبار الانبياء كلها تقريبا تقريبا ان لم يكن 99% من اخبارها عن ابي هريرة من أين أتى بها أبو غريرة؟ طبعا أبو غريرة رحمه الله ورضيحا وسامحه كان من الناس الذين تأثروا بكعب الأحبار كثيرا وسيره في الشام وفي الطور وفي دمشق وفي المدينة له له صلة قوية به وكعب الأحبار كان مقربة من الصوقة من أيام عثمان بن عبد له أثر في الفتوى وليس فقط في العقائد كما نعرف في نصة أبي غر الغفاري عندما اختلف هو وكعب الأحبار في قوله تعالى أو في, في في الغير في قوله تعالى والذين كنوزنا الذهب والفضه واختلف فيها ابو ذر سابقا مع معاويه الشام تغلب ثقافه كعب الاحبار ومعاويه على ثقافه ابي ذر واصبح ابو ذر نفسيا واصبح مذهبه شاذا واصل, نعم واصل, واصل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وصلنا إلى مسألة تأثير. توصلنا إلى مسألة تأثير آه أهل الكتاب المتقدمين في علوم المسلمين وخاص كما قلنا انهم أن أهل الكتاب أرادوا ملء الفراغات التي غنوها فراغات في قصة الأنبياء السابقة وفي بدء الخلق وفي اليوم الآخر وتفاصيله وفي المعرفة بالله أيضا المعرفة بالله يعني يصورونه تصويرا أظن حتى إلى اليوم في بعض الأناجيل وفي بعض في الكتاب المقدس، ما يسمونه الكتاب المقدس، هنا بعض الأمور التي تشعر بأن الله يتصارع مع فلاح من أنبيائه وأن وما أشبه ذلك. هذه هذا التسديد أو النبض الذي هذا المجال انتقلت عضو مسؤولين عضو اثنين خاصة من كبار روا، وهما أبو هريرة وعن الله من عم ما ابو هريره ثوني ترمي الكابه الاحبار ولا اخذ عنه حتى ان رصد بن سعيد قال اتقوا الله ايها المسلمون بمعنى كلام فاننا لان ابو غرير يحدثنا استقر الحديث عن رسول الله او تحفظوا في الحديث عن رسول الله فان ابو هريره يحدثنا في المجلس الواحد عن النبي وعن كابه الاحبار فيخرج الناس وقد خلقوا فجعلوا ما كان عن كابه الاحبار عن النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عن كابه الاحبار عن عن النبي عن كابه الاحبار وهكذا طبعا أنا راضي حتى كلمة بسر بن زيد هذا وهو التابع توفي عام 100 هجرية بسر بن سعيد حضرمي كان كان يعني تابعي ثقة توفي عام 100 حتى كلمة هذه رضي فيها تفسير النفلة ليس فقط ما يشعون عن عن كبر أحبار يشعونها عن إلا كل تقريبا نروي عن كبر أحبار عن أبي بكر معظم إن لم يكن كل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا آه هناك آه شيء عند هالحديث يسمونه سبيل الجادة أو السلك أن فلان سلك طريقة الجادة سلك طريقة الجادة لمعنى سلك طريقة المعتاد أبو المعتاد هو أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام صار هذا طريقة المعكاة، فأصبح المسلمون كل شيء عن أبي ذر يقولون بالتأكيد أبو ذر مرة ولا إلا عن النبي، فر عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا السبع أن يكون أبو أحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحكم التأويل لأن الأحبار يروي عن الكتاب المقدس والكتاب المقدس القرآن مهيمن عليه والنبي أثار خاتمة فإذا نسبت إلى النبي فهو إلى الدين كما إذا نسبت إلى كعب أحضرته هو إلى الدين والنبي أقبل إلى المسلمين من كعب الأحبار فما سمعته من من كاب الأحبار وأعتقد أنه حق فلا بأس أن نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا استبعد النقل لا أستبعد كان ينظر هذه النظرة ولكن إلى الآن لم مدى يعني او لم يتاكد لي ان ابو هريره كان يتعمد هذا عبد الله بن عمرو بن العاص ظفر بزاملتين يعني جرابين جراب يعني وعاء من من من من جلد يوم يرموت في بصرى قد كتب في هذا الكتاب فاخذ يحدث به ما ويخلط وحتى بعض التابعين إذا اذا سمع عنه يقول اذا سمع منه. يقول ارجو ان تحدثني عن الزاملتين يعني لكثرت كثرت نشتهر بالتحديث عن الزاملتين وطريقه هو الوحيد او طريقه هو المشهور هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب هذا حفيده عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو من العاص فاصلح عمرو بن 18 عجرية وقد اكثر من احاديث عبد الله بن عمرو هو يعني الطريق المكثر هو هذا الطريق. أما الطرق المكتَر عن أبي هريره فهي طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رجال السلطة والرجل الآخر أبو صالح المديني او المدني أيضا هو من أكبر الرواة عن وكان عثمانيا طبعا وهو أيضا عثماني الهوى بمعنى أموي الهوى. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو و... أبو صالح الروا عن أبي هريره هم يعني أيضا مقربون من نفس السلطة التي فيها سعب الأحبار والتي فيها تريع الحميري والتي فيها وهب المنبه والتي فيها كل هؤلاء لأن أهل الكتاب اشتبكوا تقريبا مع المسلمين مبكرا حتى من أيام النبوة كما أثر عن عمر أنه كان يأتي إلى النبي بصحف من التوراة وأنكر النبي ذلك عليه والقصة إذن الاشتباك هذا او نسميه التداخل ثقافه اهل الكتاب مع ثقافه المسلمين كانت مبكره وتحولت في فيما بعد الى ثقافه رسميه بحكم تقريب بني اميه لاهل الكتاب او استبدالها من ثقافة المسلمين او ثقافه القران بالثقافه الروائيه الثقافه الروائيه هذه نشأت في شكل احاديث او اسرائيليات مختلطه طبعا كثير ما نعم الدخل في هذا الجهد ووصل لأمر أول من تكون فريق من أيام بني عمية واستمر بعدهم هذا الفريق يسمى فريق أهل الحديث آه هو خليط لكنه في مجمله في يقول من جبر تجسيل ومن هذه ثلاث عقائد أساسية والإرجاء أربع عقائد أساسية يقول بها يقول بها ألو نعم وياكم نسمع أي أرض أقائد أساسية تشكلت عند هذا الفريق التجسيم والتجسيم والتش... طبعا النصب من الهرفة التي أعرف والمين مع بني أمية ليست كما قلت جميعهم لكن العظم, العظم هذا الفريق هو هذا وجدت رعاية طويلة أيام عنه عام الرشيد كانوا من قبل ليست لهم تلك الرعاية من بدء الدولة العباسية كانت لهم رعاية في عهد بني أمية ثم انقطعوا من عام 132 هجرية الى عام 145 يعني قريب جدا حوالي 15 سنة لم يددوا رحاية ثم استعان بهم ابو جعفر لكن استعانة سياسية الا ان هارون الرشيد استعان بهم استعانة فقربهم على حساب المعتزلة والطهد المعتزلة وكان هارون الرشيد عاقب من ربع ابن حليف الخلافة وله انحراف مشهور عن الامام علي وبقي هذا الانحراف السياسي موجود عند اهل الحديث خاصة اهل تلك الطبقة مثل الحمادي بن سعيد و و... مالك في آخر عمر وأدرك شيئا من تلك الفترة وكذلك حمادي بن سلمة وسفيان ثوري إلى حد ما ووصل الأمر إلى التلاميذ هم يحي بن سعيد القطان وابن مهدي هذا تشكل في عائد الرشيد خاصة شكرا في عهد هرمى الرشيد سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وتوفوا قبل المئتين وهؤلاء شكلوا يعني فيهم من التكثيم والنصب والارجاء في حق الحكام طبعا الارجاء ليس كارجاء العراق ارجاء العراق يعني حقه العوام اما ارجاء الشام فهو في حق الحكام ولذلك تجد هذا الفريق لا يرقب في المسلمين الا ولاذم عن المخالفين كلهم في النار ما ما مهما صلوا ومهما عبدوا الله اما الحكام فان قال احدهم لا اله الا الله خلص هذا مسلم وهذا هذا الارجاء الشامي واذا يوا الدراسات السلفية تركز على ذنب الارجاء العراقي كارجاء ابي حنيفة وحماد بن ابي سليمان ولا تذكر الارجاء كامل بشيء مع ان الارجاء الشامي هو الذي يجعل إن الخليفة اذا قال لا يعني الله او حكم ثلاثة يجعل عليه الحب والعقاب وهذا بدأ الارجاء الشامل بدأ ترك الارجاء الان وتجسيم التجسيم والتشبيه تشبيه الله بخلقه وصل الى هذه الطبقه ورووه من باب المعارضه للمعتزله والمعارضة لما يسمونها الجانب واخترعوا فرقا كانها تعطل الله عن صفاته او تعطل القران الاسماء الحسنى او لا تعترف بوجود الله اخترعوا هذه الفرق واخذوا يبثون روايات في التجسيم في النزول في تشبه ان الله عليه اتشاب امرا بجعد قطط طبعا نشره تلميذ حماد بن سلنه وانتشر بعده ووصل الامر الى عوائل المصنفين اللي هو حماد ابن سلمة توفي عام 167 وهو الذي وجد في كتبه رواية ان الله على هيئة شاب امرض جعد قطط لرجليه اعلان من جلد حمار غير مذكة وفي رواية من جلد ذهب لاسف لا من حذاءان من ذهب وفي رواية حذاءان من جلد حمار وبدأ التفصيل فيه موالاختلاف هل الحذاءان من ذهب أو, او من حمار وهل في روضة خضراء وأنه يعني اخصفات عجيبة بعد ذلك وصل الامر الى تل... تلاميذ عبدالن سلم على رأس المعتين التجسيم وجده عند الطبقة عبد الرحمن المهدي ثم انتقل بعد ذلك في تلاميذ غامل له احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيي بن معين اسحاق بن راهوي وكان قليلا عند اخرين كابن سعد صاحب الطبقات وابن شيبة ثم تدعم مع البخاري في صحيحه كتاب التوحيد اخر فالبخاري في الصحيح في كتاب التوحيد أغلبه تجسيم ان النبي يدخل على الله في داره كذا يوم القيامه وكرر البخاري اساليب ضعيفه في صحيحه في كتاب التوحيد من هذا الباب لما اذا قرات اخر كتاب في صحيح البخاري وهو كتاب التوحيد كتاب التوحيد ليس منفصل عن الصحيح اقصد مثل كتاب الصلاه كتاب الزكاه كتاب الحج عنده كتاب وكتاب التوحيد في آخر الصحيح قال ابن حجر وهو اشنع كتاب من معنى كلامه معنى أورده البخاري في هذا الكتاب. بمعنى أورد أحاديث شنيعة في التجسيم وعن اليوم تصوير الله من له دار ويدخل إليه وانه يبدو, يبدو على الناس منصور كثير ثم يختفي ثم يأتي في أكثر من صوره ثم وما أشبه ذلك هذه التجسيمات وصلت من البخاري إلى أيضا خلق الله آدم على صورته في في مسلم أيضا معاصره مسلم عن مسلم رجل أمين يعني ليس متمدهدا لكنه قد ورث أحاديث وثوفق أصحاب وهذا فضر لروايتها وانتقل هذا التجسيم فيما بعد انتشر بعد الكتب الستة اللي هم تلاميذ, البخاري و... تلاميذ أحمد بن معين وابن المديني وتلك الطبقة تلاميذهم هم البخاري ومسلم والترمدي وأبو جاود بن ماجي والنساي انتشرت عندهم ثم توسعت الى أن أصبحت مذهبا كاملا في نهايه القرن الثالث علينا عبد الله بن احمد بن حنبل والتشيع نعم فهاد تحو يجسمون الله كتشيع من له الحد ويثبتون النزول الحسي ويعترفون به على هيئه شاب اقعدوا اصبح من لا يؤمن بالحديث في ايام ابي زكب وهو معماري في الامه ومع الضغط السياسي ايام هارون الرشيد وايام المتوكل كتب المعتزلة وما أشبههم الذين يحاولون أن يفهموا الله أو أن يقدروا الله حق قدره، فتحولت إذا انتشرت كتبت، وصلت إلى مصنفات، صنفت أيام ابن بطة والبر، ها من البرباهري، ثم أيام أبو إسحاق الهروي أستاذ أبو إسماعيل الهروي الذي ألف كتاب الأربعين وألف أب أبو يعلى أيضاً كتاب الصفات، ووصل الأمر ببعضهم كأبو يعلى. قال أو أن نصب إليه نصب إليه ابن عربي المالكي لأنه قال لا تثبت ولأ لا أثبت لا ثم بالنحية والوره وما سوى ذلك أثبتوا في حق الله عز وجل ووصل التشبيه ثم أصبح مدرسة كبيرة معظم السلفية اليوم مشبهة للأسف لا. وأنا قد عاصرتهم ودرست إذا وكل ما نصيحهم في هذا الجانب لا يعني لا تجد المذهب هو الذي يحق وليس النص ولا العقد الذي يحكم على جمالاتها وله في المداخلات في المداخلات والإعجابات عليها تفضلوا نعم أحسنتم شيخنا البعض يحاول يفر يعني من هذه الأحاديث ويقول ضعيفة فما ردكم عليهم المتقدمون يصححونها على الأسف. حتى صحيح هي ضعيفة أو موضوعة ليس صحيحة فقط هي موضوعة إلا أنه حديث الشاب الأمرد مثلا عندما تجد أن أبا حاتم وأبا زرعة والإمام أحمد كانوا يتحمسا كانوا يتحمسون لحديث الشاب الأمرد ويأمرون ويقولون من لم يقر به فهو جحني أو معتزلي هذا ما يبقى في الأمر شيء فكذلك ينظر الكتب المتقدمة كتاب الدارمي على عثمان بن سعيد آسف آسف اسمعثمان بن سعيد الدارمي رده على مريسي عثمان بن سعيد من طرحة ليقرأ هذا الكتاب ويقرأ الكتاب الذي بعده كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المطفي عام مئتين وثلاثين ويقرأ ااا السنة المطفي عام ثلاث مئة وأربع وعشرين يقرأ بعده كتاب المضطع المطفي كل هذه الكتب الثلاثية المتقدمة كانت وكذلك طبقات الحنابلة نقل فيها أقاعد أحمد وثاميز أحمد ومعش باباد نعم تشبيه الله بخلقه وهم لم يسموه تشبيها، لهم يسمونه تبقى بما ورد عن الله بهم هم في هم هم نعم جانب الاحاديث يحشرون احاديث ضعيفة وموضوعه لكنهم يجعلونها صحيحة بحكم ان فلان قد رواها وان وانها قد وردت في كتب السلف وان العلماء أما, اما المعاصرون فهم اليوم للأساس يعني بالنسبة للرسائل الجامعية هناك رسائل جامعية في تبديع ابن الجوزي لأنه أنكر هذه الأشياء ولأنه نفى عن أحمد التدشيم وباقيا بالنسبة للحلب الكبرى في المملكة خاصة المملكة العربية السعودية في الخليج والخليج التدشيم فيها غالب على على التنزيه وأهل التنزيه يعني يفصلون كل يوم من كل جامعة أهل التنزيه كلما واحد يحاول كلما أحد الطلبة يحاول أن يعني يضع شيئا من هذه التي يقولون بأنها ضعيفة يفضهد ولا ولا يترك له فرصة بدلاً من أن أيضا تحفيز كتاب عثمان بن سعيد الآن يحق محقق جامعي أكثر من رسالة ويثبتون حديث الشاب الأمرد ومثل تحفيز وموجودة هذا في السوق لم لم نجد رسالة جامعية تنزيهية كل الرسائل الجامعية في حد علمي في حد علمي كلها بالإضافة إلى تثبت والتشنيخ ولا تنسوا نحو التنزيل ولا حتى مجرد الاختلاف هناك لو نتوقف في المساله لا هناك اصرار مذهبي والمذهب سكره كبرى المذهب اكثر يعني يسكر اكثر الا من الخمور إذا, اذا الواحد لم ينتبه لنفسه وتعبد المذهب ينسى النصوص القرآنية والنصوص التنزيهيه والضعف الحديث في الرجال حديث تلك وينسى الصحة الأخرى في الحديث التنزيهيه وهكذا فالمذهب يقود أكثر مما يقود البرهان والدليل أحد الأخوان يسأل يقول البعض عندما يأتي لهذه الروايات يقول إنه هاي لا تضر التوحيد فما جوابك؟ ما تضربت نعم. طبعا صحيح فيه, فيه صحيح أن الناس يرون أنه ما في مشكلة مثل ما كان أيضا أهل الكتاب لا يرون بأس أن لله ولد إيش المشكلة؟ لكن الله المعيار أن الله يقول لقد يقول شيء أدى تكالس سماءات يصفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى المعيار إذا حكم المعيار المذهبي ما في مشكلة حتى لو اعتقدنا إن الله إنسان ما في مشكلة عندهم أما المعيار الإلهي يختلف لابد من تحديد المعيار أولا هل عندما يقول ما في ليس هناك مشكلة أن الله ينزل على شاب أمرد وأن بل حتى بعض يعني هل ما في مشكلة يقصد ما في مشكلة عند المذهب الصحيح الثلاث المغاعل ما عنده مشكلة حتى لو قلت ان الله مخلوق كما قال الاهوازي كتاب في الصفات نسينا أن نذكره يقول ان الله لما اراد ان اورد حديثا موضوعا يقول ان لما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيلة ثم اجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق هذا ممكن بعض المنتمجلين يقول ان يجرى ان طبعا ما تستطيع التورب مع هؤلاء خلاص هؤلاء يعني لا يهدي يعني ما يستطيع أن يهتدي يعني الله لا يهدي إلا من يستحق الهدايه فالذين لا يقولون ليس هناك مشكلة عليهم أن يعاودوا أن, أن ينظروا هذه الصفات هل هي ابشع أم القول بأن الله ولد القول بأن الله ولد اقل بشعه في ظنه ومع ذلك العيار القرآن شنع على من يقول أن الله ولد مع أنه في العرف العام يعني في العرب العام نعم. أنه جيد شيخ قدير يكون له ولد وجيد الحاكم يكون له ولد وجيد ان الشيخ يكون له ولد لكن القياس على البشر هذا إله يجب نعم. معايير أخرى إلا عز وجل وكثافة القرآن الكريم في النهي عن, عن أن الله او أولدا مع أن العرف العام إذا حكمنا قد لا يشوف في عرب الشيخ نعم, نعم. شيخنا هذا إنه استغفر الله نستجير بالله من هذه الأبكار إن الله خلق نفسه من عرق الخيول أو الخيل هذه في كم مورد ذكرها ومن الذي يصر على أنها يجب أن يؤمنون بها هذا أردها الأهوازي أبو الحس الأهوازي توفي عام 444 عجرية فيما أظن ألف كتابا في الصفات وهو رجل حنبلي طبعا وطبعا يت... لأنه رد على أبي الحسن الأشعري فقد دخل كتابه الصفات ضمن المصادر السلفية حتى أن الشيخ عبد الرحمن المغراوي المغربي له كتاب بعنوان مصادر العقيدة السلفية أورد هذا الكتاب ضمن المصادر العقيدة السلفية التي يجب أن تقرأ وأن يعتنى بها وأنها تعلم العقيدة الصحيحة وقدم الكتاب. كتابه هذا قدم له الشيخ عبد الله بن جبرين والكتاب مطبوع وجلس السوق فهم يعتمدون ان هذا الكتاب الذي فيه الصفات للأهوازي يعتبرونه من المصادر ربما الشيخ بن جبرين ربما ما يعرف الكتاب ولا يعرف بمضمونه بس انا اشك ان الشيخ عبد الرحمن المغربي المغراوي نعم هو مقرب من الجهات السلفيه عندنا فانا اشك انه ما يعرف الأهوازي وقد اه وجد الكتاب هو المفترض الأقل أمانة كان المفترض أن يقول لكن فيه أحاديث بواطن يجب أن نتجنبها هذا إن كان لكنه لا أورد الكتاب مثل ما أورد أي كتاب عقدي آخر يعني من الكتب هو أوصى به في المقدمة والشيخ بجبر الأوصى بالكتب الجميع أو أحد عمل الشيخ طبعا ما في أحد اليوم مسلم سني أو غير يقول هذا لكن الحماس المذهبي يجعلك لا تنكر بمعنى لوجدوا لو هذه الرواية، لوجدوا لو هذه الرواية عند الصوفية أو عند الشيعة، كانت كافية في تكفيرهم تماما نعم. أما أن تكون هذه الرواية داخل أنا بلاهو وهو لا فيصبح الأمر عادي وأنه أوردة ولم يتبنى، وما أشبه ذلك من هذا حتى الذهبي اعتذر اعتذر على أنه ربما أراد أن الله خلق نفسا سماها نفسا له ثم يعني فلسف الموضوع وطوله والمفترض أن يعتذر عن الآخرين بس نعم ألو. أمرت نعم. أحسنتم. فضل. نعم أحسنتم. شيخنا الكريم. الآن ما هو دور المدرسة السنية يعني الحقيقية بالرد على مثل هذه العقائد وما هي المؤلفات التي طبعوها؟ إيه نعم. تسمعوني؟ إيه نعم اسمعكم. المدرسة السنية الاخرى المدرسة الاشعرية طبعا وحتى المدرسة الاشعرية هي اقسام ليست قسم واحد يعني وابو الحسن الاشعرية رحمه الله كان ايضا ان له مرحلتان يعني مرحلة او او اقل كتبة نجدها صمتين كتب فيها تجسيل مثل كتاب الايبانة ورسلتها الثغر وكتب فيها تنزيح مثل رسالة في علم الكلام وما شابه ذلك فبعد المدرسة الاشعرية والمتريديه والزيدية وغيرها والإمامية هي لها دور في الرد على التشبيه الت التشبه إلا أن إلا أن المدرسة الأشع أعتبرنا أعظمها المدرسة الأشعريه لأنها مدرسة سنية لأن الأهل السنة لا يبالون برب آخر يعني نعم ما قص المدرسة السنية الأخرى المدرسة الأشعريه وكذا لها قتالات لكنها لا تدخل في المناطق السلفيه خاصه لما ما ادري في, في الانواء الخطامه وهناك صراع بين مدرستهين الاشعريه المنزهه خاصه المتاخره كما قلت والحسن الحسن نفسه في اضطراب كبير وحسن الاشعريه توفي عام 329 تقريبا او 24 واما من بعده من الغزالي الباقلاني الا فهم في التنزيه و الصراع اليوم قائم بين من رفسين إلا أنههم ينكرون الأشياء ينكرون مثل هذه الأمور إلا أنهم يبالغون في في التأويل بـ حتى حديث الشاب هو تولوه يعني ما ضعفوها البيهقي في الصفات وهو من عوائل الأشاعر يراد كذا ولا عنده يراد ولا عنده يراد يعني يا أخي ضعف الحديث مباشرة قل أنهم موضوع ليس فقط ضعيف هذا موضوع كحنا من طريق ابن عبيل عوجياء وهو زنديق تلميذ الحمادي بن سلمة وحد هذا الحديق من كده فالمقصود أن المدرفة الأشعرية خاصة اليوم يظهر منها ضعيفة نعم يعني لا أكثر يعني حقوة في التنزيق بحكم أه أضمن أموالا وأكثر يعني نوعاتها والهيداعاتها وكتبها يعني معدة عداء زيد لنشر الفكر بالخلاف المنرفض الأشعري التي يبدؤلي فيها بعض يبدؤلي فيها بعض والله نعم أحسنتم شيخنا شيخنا بالنسبة اللي اللي اللي كل المسلمين على نظرية الفوقية يعني هنانا أحد الإخوان يقول إنهم يقولون إن الله فوق فوق سبع سماوات وبالنتيجة يقولون إن الله يضع السماوات على إصبع مم. نعم، فاا فم... حديثة، نعم، أبو. فيقول ما هي المؤاخذات اللي نتمكن إنه هؤلاء نردعهم باعتبار إنه الفوقية من جهة واحدة، تفضل هي ال هذا عن شرك ضايع ربنا، لأني أقول ال مثل هذه، نعم، لهذه الأمور هذه المعرفة النجاسة القرآن ونحث هذه إلى معرفة علو القرآنية عن العقون السادسة. بإذن عنا عندما يقول الله والجلب قالت اليهود يد الله المغضورة. يجب ان اعرف ان المراد باليد هنا البخل وليس اليد الجارحة. ولذلك يقول الله يقول لك اجدن ودعنوا بمقاله يلقوا سبطان ينفقوا ابتها يا شاك. اذا ما فهم الله العام انا نعرف رأيتها اللي يعرف عندما يقول الله عز وجل اذا بلغت القلوب الحرج ان ليس المراد انها بلغت حقيقة ما مع عباره عن عن ضيق القناعه او عن عن الهم والكرب الذي يقول اليه للمسلمين يوم الاحزاب نعم شيخ نعم نحن بحاجة الى عدم استخدام ظاهر القران فيما زوجه اولا عمك اصابع ما اصرب هذا حديث طبعا الاحاد والزيادة هذه وما, وما قدر الله حق قدره عمك عليها الندي وما قدر الله حق قدره واما الزيادة بانه قال ذلك تعجبا وتفديقا فهذه هي المتأخرة فغير بن عياض لن يذكرها للا حديث المتقدمة فكاد شيء يزيد في الحديث مع الزمن الى ان يكون <تصفيق> <متحدث> أقول إن هو قول انكر النبي عليه عندما قال <أه> شيخنا احنا نكتفي اليوم أه, ما اريد نتعبك <تسكيل> وان شاء الله بكره شكرا بشكل أه, يعني اكثر أه, ونخلي الاخوان شوفوا ي... ي... يعالجونا هاي المشكله والاخوان يشكروك واحنا بنشكرك وان شاء الله بكرة وبعد بكرة نظل على صعيد رمضان معاكم لكي ننقل التوحيد اللي يقولون أهل السنة ولكي لا يتصدى من يجسم ويشبه, ويشبه الله في خلقه وفي ما خلق ويكون التنزيه هو الحاكم على عقيدتنا إن شاء الله ولكم خالص تحياتنا وشكرنا ودعاءنا لكم بالموفقية شيخنا الكريم الأخوان الشباب الله يخليكم يا <تصفيق> مالك شيخنا العزيز الأخوان من تضريكم نعم فأهل ومرحبا بكم <تصفيق> بالغدير <أه> ب... <تصفيق> نعم بالأمس كان أكو بعض الأسئلة ولكن أهمها يقول هل عدم القول بالتسليم في الدنيا يقول بعدمه في الآخرة نبتدي إن شاء الله من هذا السؤال وتتوكلون على الله تفضل كيف السؤال؟ لم أفهم المراد, المراد انه بعض المسلمين يقولون بعدم الرؤية في الدنيا يعني ما شاف احد ما رأى احدا ربه ولا يتمكن ان يراه فهؤلاء الذين يقولون بعدمه هل في الاخرة يلتزمون بعدم رؤية الله كذلك طبعا هنا لابد ان الأمور الأخروية الذي عرفناه ونحن طبعا لا ننزل هناك فرق بين تجسين وجد تجسين يجب أن نفرق لا يجب أن تكون شدتنا في فيه أن الرؤية لله يوم القيامة لاشتباهه بالآية الكريمة وجوهن يوم إذن ذرة إلى رهبها ناظرة لا يجب أن نجعله في نصران أن يقول أن الله على هيئة أشياء بأمره بجعل قطط ليس من العدل أن نحشر جميع لا جميع ال ال يعني القائلين أو في مرتبه واحده فهناك نوع من التفسير قد لا يرون انه تجسيم وقد يرون انهم من باب اتباع النص وان الله في القران الكريم يعني قال وتوم ما ذا ناظره من غضها هكذا يعني يفهمون منها النظر بالعين بينما هناك يعني التأويل مبني هذا التاويل مبني على ايه اقرا ان لن تراني وانها مطلقه في الدنيا والاخره وكون الله لا يتحيز في جهة وأنه منزه عن الجهة ومنزه عن المكان وأنه خارق الزمان والمكان هناك مقدمات ربما لا يفهمها بعض من يقول ببعض التجسيم الخفيف هناك تجسيم ثقيل وهناك تجسيف التجسيم الثقيل ليس فيه من هذا يجب أن يدعى أصحابه إلى العلم من يزعم من الله مخلوق من عرقة الخيل أو من يزعم أن الله على أشكال أو من يزعم أن الله ينزل يوم عرفه على جمل أو من يزعم أن الله له دار في في الداء في يدخل عليه فيها النيل ويسجد من يديه أو من يزعم أن الله في يوم الاخر يخرج كما روى البخاري للأسف يخرج على الناس في أكثر من صورة كل مرة يأتي بصورة حتى يأتين في صورة يقول نعم تربوا مع هذه التفسيمات الطقيبة يعني يجب أن أن نزح أو خلق آدم على صورة الرحمن والأحمود التوجه التوجه رحمه الله وقدم له الشيخ رحمه الله فهذه المبالغة في التجسيم هي ما ننكرها أما و... المبالغة هي أقسام ومراتب، ليس من يقول أن الله على هذا الشاب أمرك كما يقول أنه يرى أنه ينزل إلى السماء الدنيا من زورا بجلالته وعظام التفهماته محاربة ال البد... ال يعني إذا ما خطأ و... محاربة هذا الخطأ وحشر جميع الأطيا في طيف واحد هذا المظل كمن يحشر الشيعة كلهم في في طيف واحد ويحكم عليهم جميعا بأن رأيهم كذا وكذا وكذا وينتقي من المذهب الشيعي أشد ما فيه أو أكثر ما فيه من من أخطاء فاا فالأحكام الأفروية أن يعني من يقول من يقول أنه يرى الله في الاخرى بنعنى على الاخرى احاول ان ابين له يعني التأويل في الامر ان لم تنعت ليس يعني ليس خطأه كبيرا اذا يعني كانت عنده شبهات وادلة يرى انها طحية ومع اشفى ذلك يجب ان نفتح بعض الحوار المجسم الاساسي يعني حتى الذي يمرك أن لا استحل دمه ولا ماله ولا حقوقه يجب أن نرسع حقوق الإنسان فوق المذاهب لأن الكفار وهم كفار أو لا نقول كفار المنافقين على الأقل وهم منافقون وهم في الدركة من النار كانت لهم حقوق يعهد المبي عليه الصلاة والسلام يأخذون من الخيء ومن العطاء يعني من المال المسلمين ويتزوجون في المسلمين ويزوجونهم ويتزوجون في مقابر المسلمين إلى اخره فيجب أن نعدل في هذه وأن لا ننسى الجانب الحقوقي أثناء مناقشتنا الفكرية للأقائد يجب أن لا ننسى الجانب الحقوقي فالجانب الحقوقي عند الله عز وجل امرها, أمرها عظيم عظيم جدا ويجب أن, أن يعني هذا أحد لمعتقده حتى لو لم يكن مسلما فلا اكراه في الدين تعرف لأنكم ما من شاء فليعن بهذه الفكرة ومن شاء فليعن الفكرة والإنسان مطالب أن يرتبط مع الله وليس مطالب أن يرتبط مع مذهب أو فكرة أو شيخ أو مدرسه ومع شيء ذلك أحسنتم شيخنا الكهد الأخواني يسأل لي بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل ما هو الحسم في قوله هل هو قال في التجسيم وأين وردت مقولاته في التجسيم طبعا الإمام أحمد رحمه الله وسامحه ا اختلفت الروايه عنه كثيرا فهناك فريق حنبلي بقياده ابي الفرج بن الجوزي المتوفى عام 500 و, و نعم الو الو وانا خلوه اعلانه اللي نعرفه الان نعم احسن <تصفيق> يا ريت تخلونا اعلان اخواننا نعم <تصفيق> نعم ما عرفت الو انقطع الاتصال انا معذب تفضلوا عندي الشبكة جميلة عندي واضحه يعني الحمد لله لا ما اخذنا هنا نعم فنا وصلنا, وصلنا الى قلت ان هناك فريقين أن هناك فريقين حنبليين آه فريق بقياده البلدي لا اله الا الله لينقطع الاتصال ما يقعدوا نراحلوا هذي نعم نعم اتفضلوا شيخنا ما اده ده والله هذا ما مو من يمنى لانو احنا احنا و واخا احنا عندنا ما توقعنا هنا ربنا علينا في. في الجبال لكن الشبكه عندي فل اي هاي أكو, اكو انا اسمع جاي يتصلون عليك يعني يجيك خط ثاني تفضل تفضل بشي لا اي ساعه الان وصلنا في الحديث هناك طريقين عن طريقين يشخصون الروايات الحنبليه نعم نعم نعم وهذا فرقين حنبليين ال... فالإمام أحمد عندما تعود إلى مدرسته الأساسية التي يمدحونها فبقياده أبيبكة المعودي المتوفي عام 2275 وهو أبلغ شيوط أحمد للأسف تجمع تجسيم هو الغالي على, المرو... على المرويات المنسوبة إلى أحمد وأما إذا وأما إذا انتفدت إلى بعض المذكاء والمتأخرون مثل الجودي وغيره فتجد أن الإيمان أحمد ينقل عنه التنفيذ والذي ارجحه أن الإيمان أحمد رحمه الله بعد خروجه من السجن أيام متوكل نعد إلى شيء من التشبيه والتكسيم وقد روى عنه أبو عن دراسة عن, عن تلميذ أحمد المقرر من مثل أبي بكر مرهودي وكذلك ابن عبد الله بن أحمد ينقلون عنه مباشرة أشياء كثيرة في التكسيم نعم فضلت نعم، شيخنا بالنسبة للمذاهب الأربعة، شنو موقفهم من التقسيم حسب طلائعهم وتعطون المصادرهم؟ شو رأيهم؟ حسب المذاهب الأربعة إذا نقل إذا نقل عنها أصحابها إذا نقل إذا نقل المالكية عن مالك والشافعي عن الشافعي والأحناف عن الأحناف فأغلبها أغلب الروايات عنها هؤلاء لأمة هي على التنزيه على التنزيه. وأما إذا نقرأ السلفيون عنها او أهل الحديث او الحنابلة والحنابلة اسم متقدم على كلمة السلفيه لأنها فينسبون إلى الإنام مالك وينسبون إلى الشاطئ خاصة أشياء فيها فيها شيء من التفسير فيبقى يبقى الأصل ان أن أغلب المهوئات عنهم على ظاهره تنفيذ الله أعلم الحمد لله جيد شيخنا احنا نريد تب الأمس الرختون تاريخ تسلسل نظرية التقسيم وانعكاسها في كتب المسلمين هل هناك عمل جاد بحيث انه ترفع اه هذه اه الروايات من التراث الإسلامي هل هناك سعي لا لا, نعم. لا, لا ينبغي اولا ان تزال من التراث الإسلامي التراث تراث يجب المحافظة على الشيء أن على الحسن جميعاً لم تاريخ يأرخ بمرحلة فكرية ما، وإنما يجب أن يتعلم المسلمون أن يتعلم القرآن الكريم وأن يأخذ منه جلاء عام أو قراءة عامه أن يعرفوا الله عز وجل ليس فقط في مشكلة الاختلاف الصفات، الله في القرآن الكريم له له أكثر من يعني الاسماء الحسنى في القران ليس مختلفا فيها بجميع المذاهب أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن يبدا المسلمون بالمشترك يبدا بالاشياء الكبيره بعد الاسماء ينتقلون الى الافعال لان كلمة الصفات محل خلاف ان ابن حزم وغيره يرون ان كلمه الصفات لم اختراع من اختراعات اهل الحديث أو بعضها الغيب لأن الله عز وجل يعني سبحانه عما يصفون لا لا يوجد أن يصفه بالصفة لا لا يقال أن العين صفة ولا ولا أو اليد أو كذا لا تسمى الصفات ولكن تأول على معاني القوة والنظر والبصرة وما شبه ذلك فالأسماء الحسنى اليد أظهر نصوصا أولا ثم ينفق الأسماء الحسنى يأجل الصفات المرحلة لاحقة على الأقل يؤجل ما يسمى الصفات للمرحلة لاحقة الأسماء رقم واحد ثم الحكمة ثانيا أسعال الله التي ذكرها في القرآن الكريم ليس هناك خلاف من العسلمين بأن تسمى أسعاد. من خلق السماوة والأرض ومن خلق الـ ومن العداية والإضلال ومتى يظل ومتى يهدي ومتى وحكمته في خلقه ومعنى الإبتلاع ومعنى ماذا مدرسة يعني يبدأ الأسعال لها مرحلة ثانية قلنا الأسماء رقم واحد لا تعال رقم ثمانين من القرآن الكريم. هذه في القرآن في الحين تلاقي وصفات. إذا فلنتأجل هي موضوع حديثي موضوع روائي موضوع عفوي. لنبدأ بالأشياء التي ذكرها الله عن نفسيات القرآن الكريم. ثم إذا انتهينا منها يمكن أن نبحث كيف وصلت هذه الأحاديث وما مدى ااا الت التأثرها بالرواية الإسرائيلية وما مدى تأثرها بالمستوى العقلي للعرب لل لل لأن الإنسان قد لا يتصور شيئاً بلا مكان بلا زمان خارج, لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمكن أن يظهر وقبل الزمان وقبل المكان يعني يعجز أحياناً العقل العربي خاصة وأحياناً عقل الا إلا النواة يعجزون على التصور وما لابد ان لي شيء وهو صنع البصير وأن لا يسيطونه علمه وأن الإنسان لا يستطيع أن يشيط علما بالدرة وهي بين يديه ولا بالكائنات الحية الصغيرة بالنملة وما شبهها فكيف يريد أن يخيط بالله عز وجل فيكفيه أنت معرفة الله على الأسماء الحسنى ومعرفة ما هو الله عن نفسه من الحين طبعا. نعم شيخنا يكون سؤال فحوى هو سؤال طويل يقول معناه أنه من من علماء السلفية قال إن الله جسم لا كالأجسام حسب معرفتكم وقراءاتكم فيه. هذا <تصفيق> أنا ابن تيمية أو ابن حجر أنا قبل ابن تيمية سادجا سأثر ابن تيمية وعقلنا هذا التشهد حتى أصبح يعني يثبت أن الله جسم لا الأجسام وهو ووومعنى جسم عند الكلاميين والمترمين له معنى خاص يعني محدد محدود بجهات أربعة أو أكثر. آه فلذلك ابن تيميه هو من قال هذا القول الاسواق سبقه طبعا بس ابن تيميه له في المدركه السلفيه المعاصره وابن تيميه له يعني هو كون السلفيه كادت ان تندثر لان, الـ لأن الـ الحنابله في عصره شاركوا في سجنه شاركوا في الإفتاء بسجن ابن تيميه فمعنى ذلك ان الشافعيه والمالكيه والحنابله والاحاف كانوا مجمعين على أن ابن تيمية مبتدع واتهموه كما في ترجمته في كتاب ابن حجر الدراء الكاملة الجزء الأول سبحاني وارد عربعين استهموه بأنه مر بندقة مر بالنفاق مر بالكدسين فلكن ابن تيمية استطاع بعد بعد, هذا بعد هذه المعرة حتى تخلع عنه الثهبي وأرسل له رسالة اسمها النفرحة الثهبية واتهمه فيها بشيء من هذا إلا أن ابن تيمية امتعش بعد مجيء الشيخ محمد عبدالرهاب وقيام دير سعودية الأولى فعاد من جديد إلى الظاهرة وأصبح اليوم يعني كتب بتوزع بالمجان ولها لها صولة وجودة في العالم الإسلامي وهي كتب بسيطة في القراءة يعني تؤثر على العامي العامي إذا قرأ فيها يتأثر ويقول هذا رجل منصف ولكن أيضا إذا بدأ يحقق بنتينية فكرة فكرة ويدرسها يجد أن بنتيجة مدلس كبير وأنه صاحب هوا وأنه يعني رجل محتال أنا جربته مثلا في التاريخ جربته فيما ما يقصه البيت وبنية مير فوجدته ولا يعتمد عليه، ولا تفصيح ولا تضعف ولا ستم ولا ولا يعني اضطراعات في القانون، فبنتنيا يعني سامحه وهو رجل عمل في المسلمين ما عامل ولازال المسلمين يدفعونه يدفعونه من يعني لازال بنتنيا تحمل الآثام فضلا عن أي اليوم يتحمل الآثام كثير. ليس من القتل فقط وإنما صعد المسلمين ضمن بعضهم وحكم بعضهم على بعض وانتشار الحصيل وانتشار الضغط والحقد بينهم. فالمتن هو من قارئ كلمة اسم على الأقل هو أول من كرسها وضررها وبرّرها في هذه التلبية الجامية. نعم. أهل. أحسنتم. شيخنا من بهذه. العقائد اللي يطرحها الان ابن تيمية مثل التحكيم والحد لله متفضل. اقول من من المعاصرين يتبنى قول ابن تيمية في التحكيم؟ فيه للأسف فيه يعني فيها المثلات الحد لله أفسحها بعض المعاصرين حتى ألا تكتف لأننا لا أذكر اسم المؤلف. لكن الكتاب صدر سذرى أيضا سذرى كتب أخرى مثل أن الله على صورة الرحمن وكتب أخرى في يعني في مسألة النزر وفي مسألة العين وفي العينين لأن كسو يعني أنظر يعني التشبيه أين يصل يعني أصلا يعني أصلا يثبتون بالله عينين. طيب القرآن الكريم ليس فيه إلا إثبات عين أو أعين. تجرب عين تجربة عين وتصنع على عيني ليس في ذكر عين من أين أتوا بكلمة عينين؟ ما أتوا بها؟ إن إلا إحنا لذهب والتشبيه. وإن لو كانوا متضاردين، لو كانوا متضاردين مع القرآن الكريم قال الله أعين أو لله عين. لأنه وردت مرة مع يقو يختارون كلمة عين معناه أن ترجم القرآن هذا جيد على أن التشي هو الذي يتحكم أو التصور الله التصور عن الله. إحنا ممكن البشر ولاكنه أقدر قليل. لأنه هو الذي في عقول كثير. من من التيار المغالي المشبه الأصل نعم محسنكم شيخنا الكريم هناك سؤال يقول الجلوس على العرش يستلزم الحد لله سبحانه وتعالى وما رأي السماحة ش... الجلوس يقول الجلوس على العرش يستلزم الحد بقيت. لله تبارك وتعالى فما رأي السماحة الشيخ؟ هل ينفي جلوس أم تنفون الحد؟ أولا ليس في القرآن الكريم ولا في الأحاديث شيء اسمه الجلوس هناك استوى على الأرش هناك ثم استوى على الأرش والاستوى هو هذا اللم فصفر وأول مع الذي اختار كلمة الجلوس والقعود هم التيار المغالي اللي هو التيار الحنبلي المغالي الذي تبنىه أبو بكر المرهوذي المتوقف في عام 25 سرعين وهو أبرز تلاميذ أحمد تبنى القعود على العرش في النبي على العرش وأن الله يقيل للنبي مقدار أربعة أصابة ليجلس عليها النبي فوق العرش وأنه المقام المحمود وصارت فتنة كان المرهوذي يمتحن الناس بهذا فمن لم يؤمن بأن الله يقعد مليهه على العرش كان يمتحنه ويبدعه ويفكي باستحلال دنيا مع شيء نحن الآن نقول لم ترد هذه اللفظة في في بيان صحيح وإنما ورد الاستواء والاستواء إن أن تفسره تفسيرا يليق بجهات وعظمته وإن أن تقول الله أعلمن لأني لا أحيط بالله علما تفضل أحسنتم مولانا كريم سيدا ما هي أهمية توحيد الله وتنزيهه الله بالنسبة باقي عقائد الإنسان المسلم هذا هم سؤال أنا أتحمّ المراد بأن ببساطة تقطع السؤال. أعيد السؤال. السائل يقول ما أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى بالنسبة لبقاء لباقي قائد الإنسان المسلم؟ نعم نعم. لا شك تنزيه الله عز وجل عن مقاص وعن مشابهة المخلوقين أنها تحتل مرتبة كبيرة في في القرآن الكريم لأن الله عز وجل يعني في أكثر من آية بين لنا أنه ليس كمثله لي شيء وأنه أن لا نقيسه للبشر يعني بقياسه للبشر وأن لا يجب به علمه وأن وما قدر الله حق قدره فتوحي لنا هذه الآيات أو تقبرنا لأن إذا وصلت أقولنا إلى الله عز وجل يجب أن يكون بينه وبين الله خندق اسمه ليس كمثله لي شيء وهو سماع بصير وإلا لا يتصور الإنسان العادي شيء أن يتلم بلا بداية. كل التصور الذي يتصوره المسلمين اليوم أن كل شيء هو بداية فعندما يأتي الله عز وجل فعندما يأتي الله عز وجل يجب, يجب أن تصور أن الله ليس له الجاية وإذن كان يستطيع من كلمة الأول كلمة الأول والآخر كيف نتحمها إن لم نقول أن الله شيء آخر تماما لا يجب أن على محارفنا. فالعقل بحاجة أن يصل إلى حد معين ثم يقول إلى هنا وكفى الله أعظم بأمره إلا أن يصفى عقله أن في هذا فهذه نصرحة في هذا المقصر نعم أحسنتم مشكورين الشيخنا العزيز نريد منكم الآن تستمرون في مسألة التشبيه وإن ذكرت وما هي الإشكالات التي تعرض على التشبيه لأنه ملأة كتب المسلمين تفضلوا شيخنا طبعاً ذكرنا في الحلقة السابقة ان التدسيش كلتهم يعني مشكلة التدسيين والتشبيه اتى من عدة موارد أبرز هذه الموارد من اهل الكتاب اهل الكتاب صحيح أنه لم يشتهر إلا القليل منهم مثل كعب الأحبار ووهد المنبه وتبيع الحميري ولكن تلاميذ كعب الأحبار له تلاميذ كبار أبرزهم مثل الوريق وذكرنا أن أبو ظاهرة كان يقصد في أو كان كثيرا عن هذا الاحداث وكان ائمامته ابو سلم من عبد الرحمن وابو صالح وبقيه الرواه وبقيه مسلم الاغرى اغلبهم شان فهذه طبعا من طريقه الزهري ثم كان الزهري ومثل المجيد وخالد بن عقيل وشاهدنا ابي حمزه وغيرهم فوجدت احاديث تقسيم عند ابي هريره ينسبها الى النبي ابو القاسم رضوانه لا بد أن يتحمل مسؤولي أن أبو غرورة في نسبة هذا إلى النبي أو أن بعض الرواوة وهمة وأن أبو غرورة كان يحدث حديث رفيضا وأنا قلت في حلقة سابقة عن الرواية الأولى عندي بحث أسنين في ذلك الرواية القديمة الرواية القديمة كانت سابتة لم تكن لم يكن لها التدقيق كانوا من تتحدثون في الرسول قال رسولان قال رسولان فأخذ النسو قد خلطوا جعلوا هذا هنا وهذا هنا تضاف إلى أن أرسل غرورة سامحاً وضعاً كان معاورة من معا معا معا مع السكان في مواقفها السياسية وكان مع البسر بن أبي أبطأ لما حجم على المدينة وولاها الصلاة في المدينة وولاية المدينة ثم هرباً جارياً ثم قدام السعدي لما أرسله الإمام علي وهناك رأي منقول في منزل عن الإمام علي كما يقصد الضغورة لكن نحن نأخذ حسن الضم العام نقول آآ لعل المفتقات الأسرائيلية تصربت إلى الهرير عن طريق كعب الأحضار مسلم الجليل كذلك المسلم الجليلي استغفت كعب الأحضار له أثر الشام وكذلك عبد الله بن عمرو بن عارف لكنه ليس عن طريق كعب الاحوار صحيح أنه يؤكد عن كعب الأحضار ولكن عبد الله بن عمرو ذكر بجرابين الجراب هو وعاء من أجل يوم يعود فكان يحدث بهما وانتشرت هذه الضقافة عامه كما قلت لأن القرآن الكريم أكثر بكفص الأنبياء وبدأ الخلق أصاب العبرة وجعل لنا آيات نستطيع منها أن آيات ظلمية كثير من آيات بدأ الخلق مثلا يوحي أن بينها الاختلاف وهي كنت تحتاج من المسلمين إلى تسعيلها والنظر في السماء الأرب والنظر في بدء الخلق ويوجد ضرور كي تبدأ الخلق وهذا إلا أن الرواية الإسرائيلية شددت لنا تلك الفراغات التي كان ينبغي أن نبقها بالعلم والحقائق العلمية هي لنا في الرواية الإسرائيلية التفصيلية التي تفصل من بدء الخلق من خلق الله لآتب وحواء وإلى تفصل عنديها إلى اليوم الآخر الروايات الإسرائيلية يظن بعض الناس أن أنها يعني بسيطة يعني أن هناك فقط بعض الأحبار وخير رحير ورد من من نبدأ فلان وفلان أنهم تلة ولكن لا يعرفون أن معظم أحاديث المكترين خاصة أبو غايرة وكان المفسر الأول وعبد الله بنعمر العارق إذا رجل مكسر وكذلك بن الأول وهو لقاءات معه على الأحبار وهو مكسر وطبعا أبو غايرة له 3343 آلاف وثلاث مئة الستة و. بعده يأتي من أمين عانش وكانت 2001 وكان نزهة للمناسرة ولم يكن فيها تنزية الله عز وجل ومع مرفقات على الرواة السياسيين الأمين عانش الأرواح الثالثة المثيرة من الصحراء كان عبد الله بن عمر لعام 1976 تقريبا أو 78 حان فيها وكتب الستة وله ايضا اختلاق بهالكتاب وهالكتاب الثاني رجال الدولة من ايام عمر من اتصال من ايام عمر من اتصال بعمر والخطاب السنة بعد ابن عمر هناك ايضا العباس وخمسين تقريبا وكان تلويدي هو الراوي عنه ابن عباس القرآن وربي كان يحضر من الكتاب ومن رواياتهم الا ان تلويدي هو ما كان في رواياته تجسين له الراوي الأقرق عن العباس ثم أنث مالك وروت تقريبا نفس العدد القريب من ابن عباس أحدا من 1600 والآخر 2000 وكان راوي انس يعني هو القتال من دعام السلوسي وكان بصريا وكان قدريا الا ان في أحاديث القدسين ثم عبد الله بن سعيد راويه وأبو وائل وأبو وائل في نفسه وانحرار عن الإنعاد ثم ايضا ثم رؤية عن أبي سعيد قنجات بن عبد الله ومن المكسرين الروائع لهم هنا ضمن الهنيه بثقافه مثلا اجيال بن عبد الله كما راويته أبو الزبير نفسه كان مقربا من الهنيه وكذلك ابو سعيد الخدري كان راوي و ابو وهو مقرب عبد الممير أبو ضراير راويته أبو من عن عبد الرحمن أبو سلمة من الله بن, عمر بن كل من بن هو نافع ولا بن عمر وهو كان لا يعترف بخلافه فهذه الرواية التي تثبت الروايات التي تثبت أن في كتب السنة نعم تتقصت هذه الحصار بنابة والقطر وصلت وفتطف. الى التدمير كما شرحت وانا في الحلقة الثالثة <تصفيق> شيخ ما المراد لماذا السلطة تتبنى التجسين يعني شو تحليلكم السلطة تتبنى هل لكي يروج معاوية مثلا بيع الاصنام شيخ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تفضل هل معاوية هذا؟ كان يبيع الاصنام يعني هذا قصة أخرى مثلاً معاوية كان لديها أصنام نعم هذا رواها مصروق من الأجزاء ورؤية الإسناد صحيحة ويبطرت مصروق أيهم كان يشتري ويبيع بالأصنام لكن المشكلة معاوية أنه يعني تحليل شخصي معاوية هو أجل جاه يسياتي كبير وعنده وجهات على الأرض عمر بن العاص والمغورة بن شعدة وزياد بن من الدهات هؤلاء يستطيعون تنقل في حلقة سابقة أن يغيروا أمن رأى أن إشغال الناس بمعرفة الله نعرفة قاصرة عبر حشو أدمرة المسلمين بفقافة الكتاب وأصبح المسلمون ويحتمون بستفينة ثنون حين كانت مصنوعة بماذا؟ وأنا عواج بن عمق هو الذي أتى بخشبها من منهم وكيف ان تخلف الحيوان الفلاني وكيف اتفع الحيوان الفلاني <تصفيق> حيث. صارت قصص وانتعمت قصص الأطفال قصص وزير سالم وقصص الأطفال فهذه عوضت على المسلمين مسألة قصص الأطفال واصلت قصص الأطفال والكتابة لأنهم أصبحت ركبة تحت الآلات الكريمة ركبة أحاديث إسرائيلية وصحيحة لكنها لكن, لكن الغدر العام لما هو العقائد كانت أحاديث داقة لإسرائيلية وما دخلت فيها احاديث زندقة في العصر العباتي والزندقة من الذين ليسوا مسلمين ولكن كانوا يضعون كان وضع الحديث ان الله خلط نفسه من عرف الخير وضعه ابن العوجاء وهو ابن جد تلميذ لحمادي بن سلمة فروا بن سلمة وحمادي بن كأنه راه وهذا لا عن هذه الرواية أيضاً فعندما تجد مثل هذه مثل هذه يعني ليس يعني كان يعني ظاهر وهو صراع عن لا يحب أن أن يربيه لما ناقصه يعني لا يحبه من المؤمن وليبه من المؤمن وكذلك معاصيها التي ظهرت وربه بالسنة واستهتاره بالنبي ودره يعني ببن هاشم الأنصار وكمتينه الوزير بعده وتطابله مطباة عطاه الأسحن الأنصار وقتل حجرون كل جراءة هذه التي فعلها كانوا يفعلها بجهاء لا يسألها بطريقة مباشرة فاستفد المسلمين كان يدعي مرة أنه سمع حديث مرة عن المصلحة كذا وكان يدعي وأستطيع أن لا ذا يتكون منه عقيدة خاصة وأنا في عندي اعتقاد بأن إبليس يخطط لضلنا لا يكتفي يعني ما يكتفي ضلنا بأن يكون في مستوى من الذكاء إبليس لا نصح هو الشيطان غير موبين الشيطان إذا أقصورا في قطع فلان السيئ الفاسد أو الفاسق إذا أقصورا قد يرهمنه بين بإمكانه يسدد تلك القطة وكان الناس مستعدين تلك الأيام لمن يشتري الحديث ويبيع الحديث فمن يصعد على المنبر ويدعو الأمام لقصول المعاوية ستجد ومستجع معاوية إلى صوتين كان معه حوالي 300 أكثر كلهم يدعون بمطلق معاوية وقتل عليهم عمر فالكالدين قد قلد في الشام من أيام عمر لأن الحسن البصري يقول كان معاوية تزين لها من عهد وفي عمل عثمان وجالت وحا... خير التعمر أصبح, أصبح معاويه في... في... في حل بان يهجر عباد المصران والمهجر عباد الله وشجاع بن عمرو وكل وجد نذريا ناصحا هجره وقرب اليه المدراء النصرانيه قضاء الخلف وغسان وايضا طعامها لوح القضاء العرب من اليمانيه أن ان يرسل أن يضع له دعاء في البطه والكوخه والحجات وهم وغير أصحاب اصحاب وكذلك في انحاء بعيده في بخارى وبخارا من حركه هي المقارئين عن اهل البيت مائلين الى المعاديه لان زيادا رحل الى حوالي 40 الف رحل منهم ذهبوا الى الخارا حتى ينشر فيها رايا معينا وهو الراي الاموي فالراي الاموي هو وليس ليس, ليس مسكنا للسياسه فقط وانما ايضا بالعقل تجد ان استعمال الاشعار والاول والخرافات على حساب الثقافه القرانيه على ايضا يحاربون الصغيرين ويقتلونهم ويطهلونهم كما فعلوا مع أبي سعيد قدري عند الله بينما يتركون لصمرة المجنب وعبي غرق الله بن عمر وأبو السلام بن عبد الرحمن وغيرهم عند ينشروا ما شاءوا وكانوا رجال صوتة أن الرجال أصحاب الشهاد لله كانوا مستضعفين فلذلك تكررت لن ينتبه المسلمون لأن عندهم علم أقافر علم النفس وعلم الاجتماع ولن عندهم هذا هذا التنبه لدور لا نقصون فلاسفة الفكرة قالت البعض بالتقول إثارة هذا عندها جندتها وعندها يعني أنه يستطيع أن يصنع الفكرة ويكرسها عبر المنابر. نتصور أن المنابر, المنابر كلها كانت منع أحد من المسلمين أن يخطب في جمعة أو في مسجد إلا بأن من خيضة ألواني. تغيرت ثقافة المسلمين تغيرا شاملا. و وبقية منها القائلون فيها الشهداء لله والقائلون بالحق وقوة قلة والحمد لله نحن يوضع الأمر هذا الابتلاء من الابتلاء الذي يريد الله عز وجل أن يبتع الابتلاء في هذه الأنية حسب الناس يطرق أن يقوموا أمنهم ما يبتنون فالفتمة الابتلاء بقية الله لا يبتنيرك فقط في جسدك وإنما يختبر عقلك هو يختبر وبصرك وغفرتك يتميز وتقارن وتنظر عندما تنظر بعض أحاديث الذات المصدر الأموي تقول بالطاعه المطلق السلطان و السلطان ظل الله في الارض السلطان وأن السلطان لا يحاسب اذا حكمه باي يوم وأن السلطان لا يناشج وأن السلطان يغفر له أقارب و يقول عن جميع السلطان خليفه الله في الارض حتى وامر بالحجاج بن يوسف الثقفي و خالد القسري وهما واليان و وصل بهما الأمر الى تقبيل على النبي عليه الصلاه والسلام فكان لأحدهما يكتب كالحجاج ويقول يقاقب المسرين أفألكم بالله أرسول رسول خير الخليثته على أهده فيقرر في بأن الخليثة فهذا رسول له هو الرسول فقط وصهوا رسالة وذهب أما الخليثة فهو رجل اختارها الله وأعطاها الملكة هو الخليثة وأبلغ من النبي هذه الثقافة صراعا لم تستطع أن تمت جميعها لكن وصورت منها الأفكار العلمية وبقية الأفكار السياسية ترضها آيات كريمة التي يعني يتذن الظالمين من الأفكار وغيرها بقية تلك الحديث لن تستطع أن, أن تصل إلى عقود إذا المعلومات التبسيون وما قمت ذلك هذه العقائد لا لها عقار كبيرة في التراث والعقائد تفضل شيخنا في عدنا أحد الأخوة من أمريكا يسأل طبعا هو كان مسيحي وأصبح مسلما الحمد لله ومن أصل لبناني. <تصفيق> نعم يقول أنه بالنسبة لرؤية الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك روايات أنه رأى ربه وهل هذه الرؤية هي صحيحة في المنام كانت أم في الصحو؟ لأنه يق. المنام. المنام في المنام سهل. يعني لا. لا ينرى الله في المنام فهو يستحي لأن الله منزه عن الجهة الله لا يحتاج إلى جهة ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى زمان فهو منزه عن الجهة والمكان والزمن فعلى هذا إشراقات على إشراقات خوفية معينة خاصة إشراق الله في يعني في صورة جميلة وكنا نقول هذا لكن فتات الإشراقات والتي في, في نم ليس على ما يرى فا إنهم يعني لا هذا ولا هذا لكن الله عز وجل يوم القيامة الرؤيا القلبية ممكن الرؤيه القلبية بمعنى أن يشعر الله في قلبك وتصبح لا تسال أن تراه تصبح تصبح الرؤيا الزيئة والعقلية وتصبح أبلغ و... و... وألذ من كل الرؤى البصرية لأن الرؤية البصرية ثانية رؤية الحسية هي رؤية الفرعان ورؤية ال... يعني تشعر انت انت تشعر مثلا بانك بان فيك روح انت تظن روحك فحتى لو رايت روحك لو شكل قناه الروح روحك ورأيت بهذا الشكل فانه روحك او روحك لكن واعفك تشعه في في, في نفسك لا تشك ابدا ان هذا ان هذه هي روحي فيعنيها ان شاء الله طبعا ان لا تشد في نفسك الرؤية وكذا كما قلت فبقا لكن أقول رأيي الآن إذا خانتني لك أو غيره له الحق أنا من أن أمنهي يرى عند الإنسان المسؤول عن عقيدة الإنسان هو الله عز وجل بمعنى أن يبني الإنسان عقيدته بالله فينظر الأدلة ويتخذ مع الله مذهب يتخذ معه الله سبيلا لا أرى الانتماء إلى طائفة ولا إلى مذهب معين أن يأخذ جميع قرائه وأنا شخصيا يعني لا واقف هذا المذهب في أمور أو في أمور واقف هذا وهذا الرأي الفردي أو هذه العقائد الصدية يجب أن يتقف حتى يعبد الله الناس كما هم لا يريد الله هي مشتركة ولا يريد كما ذكر الإمام علي في خطوة الابتلاء في منفى براغا أن يسأل المشتركة والمقتسم التي هي كسمين بالمذهب من الله الله يريد شيئا خالصا له يعني يحاول الإنسان أن يعشق الله، أن يتصل بالله عبر نظرة الكون عبر نظرة الحقيقة عبر مياه عبر نظرة الله عبر نخلطات صغيرة وكبيرة. تفضل. نعم أحسنتم. شيخنا طبعا اللقاء بالأمس أثار كثير من الأسئلة وإحنا احتفظنا بها وعضل يومهم أكثر أصبحت. أحد الأخوان يقول يعني يسألي يقول لو يسرد لنا سماحة الشيخ أسماء. العلماء الذين قاموا ودعموا نظرية أو عقيدة التجسيم لكي نتجنب رأة كتبهم. تفضل يا شيخنا. أنا طبعاً ذكرت من قبل تقريباً يعني أول المصنفين الذين صمّه في عقائد فيها التشسيم محمد بن سلمة وهو من شيوخ الشيوخ أحمد فوفي عام 167 هجرية. آه... طبعا هو بعد ذلك بعض الرواية التفكين التي لم يترعب عن بعض من إلا الكتابان الكتاب من بعده إلا مع بداية المعرسة الحنبلية بداية المعرسة الحنبلية مع المعتزلة من المعرسة الحديثية وقام أحمد المصوص في عام 1941 كما قلت أنا أرجح لأنه قال بعض آراءة الكثافة الكبيرة التي روحها تذيبه هو صاح أنتوفى عن تر 47 والذي نقرأه عبد الله بن أحمد بن مهوف في كتاب السنة لعبد الله بن ثم بعد ذلك أو وصف ذلك بين بين المرهون عبد الله بن أحمد أثر واحد اسمه الدارمية ابن المزعي وهو غير رده منحنى عبد الله بن أحمد واحد المسند فالمسند روحه عاميتي 444 الدارمية ابن المزعي توفي عن 448 ورده مشهور موجود وفيه تسجيل كبير ومحققون الذين حققوه يعني أثبتوا لله أنه مخلوق على أي شعب أن رجال أثبتوا الحديثة بصورة شعب أن فقط قطوة تحمس رهام ذلك العربية المذهبية ثم بعد ذلك أثبت عبد المعوذي طبعا عبد الله بن أحمد ثم بعد عبد الله بن أحمد أتاه الحسن بن, بن بشار في عام 316 وعو بكر بن أبي داود عينيس فرعان ثم الـ البربهاري ابن الحسن البربهاري له كتاب اسمه السن من توفي عام 329 تقريبا وبعده تلميضه ابن بطر في عام 387 في كتاب كبير اسمه العبانة وهو محقق في جامعة المرقرة في حوالي 8 مجلدات وفيه تجسيم واضح وكان ابن بطر نحضه وبعضي كان يضع الحديث أو يغير بعض الأسانين كما ذكر ابن حجر في لسان الميزان وبعده ابن بطر انتشر المذهب الحنبلي بشكل عام بدأ يتسلم لأن لأن أن ثبتوا حديث ثبتها أحمد وبدأ التيار الحنبلي الذي يتسلم منها بعد التيار الحديث وعقب هذا الحديث بدأت تجد معارضة من التيار الأشعري الأشعري الحوثي عام 30022 ثم بعد الكثير واستمر الوضع قبل خريف الصغير 2650 مسينة هو في كتابها صحيح صحيحي اخر كتاب من كتاب صاحب البخاري وهو كتاب التوحيدي كما ذكرنا عن نافظة بن حجر قال لهذا الكتاب اشنع ما علف البخاري يعني هذا القصر وأورد فيه حديث ان الله يبهر في اكثر منصورة حن سلمان بن بلاد وغيره وهم مجموعة مبغيرة لكنه مش وكذلك روا حديث أن الله النبي يدخل على الله في داره يوم القيامة للخلق وأورج حديث الصورة وراث المجتزاءه وهكذا مسلم رجل أمين مسلم لكنه وجد روايات تدروية وقد صححت وقد وطق رجلها فهواها واستضر الأمر بعد أصحاب السنم إلى أن اخترق كما قلت الحنالب اخترق إلى سيار أبيع لتوفي عام 458 ومجيزي خمسين وواحد وسبعين ثم اتهى ابن كيمية ونصر خيارة اليعلاء المجسم وهذه من فريق ابن عقيل المنزه ثم انتهى التجسين بعد ابن بعد بعد سجن. احياه ابن القيم في الطواعق المرسلة وغيره ثم تطوفي رين سبعينة وخمسين تقريبا سبعينة وثانين وخمسين وبعد ذلك مسألة التفسير أو في في تبني أشياء محمد آل وغاب لكتابات ثانية وطباعتها وتوزيعها بجانب على طلبة العلم في العالم الإسلامي وكما قلت أنما كتب بسيطة وعادية والعام يتأثر بها بسرعة ويستغرب العام يقرأ كتب ثانية يستغرب لماذا ظل لماذا ظل الآخرون يعني لماذا ظل الشعر والأسف إلى اليوم. الرسالة الجامعية والجامعات الثلاثية سواء السعودية أو غيرها هناك هجمة شديدة على المنزلين آخر رسالة قرأتها تقريبا تحقيق الإبانة لأن الإبان بطق فالكتاب الرجع الجامعية أظن أن الجزء الأول تحقيق الدكتوريوس غروابن وضع المحقق في المقدمة الجامعية جعل من هم الجامعية والنقضية والأشاعر والمقردية كل هؤلاء لا اختب استباحة دمائهم واموالهم والكتاب موجود مطبوح في التدسون ان لم يتوبوا يعني الاستتابة اوضا موضوع عجيب الاستتابة وغير عند اهل العقائد يستتابوا الا قتل يستتابوا الا قتل بيننا في القرآن الكريم ليس هناك استتاب اعرد ولا اوضا يجعلوا من البيت ايضا ولا المعتزلة لا اجل كلمة استتابة الاستتابة هذه اختراع ثلاثي بحث لان الله عز وجل في القرآن الكريم لما قال رأى عبدالله ابن ابي ليخذر حاول بعض الناس أن يذهب إلى النبي ليستغفر له وذكر الله أن ذلك الرجل أعرض ولم ولو غوصهم وأزال يذهب إلى النبي على السلام ومع ذلك لن يستتبه أن ولم يضمه نمراته وبقيت داعرة السنين لأنها لا يطلها إلى الله محمد رسول الله مع أنه يقولها يعني كادبا صادقا وعلى إيه حال ابن سينا وعن طريق ابن سينا اليوم هي المنرف الصناعية. لقية السنة الآخرون هنا في مجهودات لصديقنا الشيخ حسن السقاف الأردني وضع المجهودات الأخرى المغاربية لآل الغماري وكذلك بعض المجهودة المصرية في مقاومة الفكر التشبيهي والتنزيه ولكن يظهر لي أن, أن غلبك أن المعن يلعب هنا دور كبير لأن تمتلك وتمتلك القدرة على طبع الكتب وعلى و... يعني نشرها وعلى توزيعها وعلى الشبق على العوام هم يتبقون الناس على العوام يعني يستنصرونها بالعام عرون عام تفضل نعم تفضلوا تكملوا شيخنا نعم انقطع اي انا اخر فكرة ذكرتها اضمن مسئلة عن الثلاثية اقدر في يعني وربما في الماضي كان هناك جعم سياسي ربما لان الام اكثر في يا اهل الملك عبد الله حفظه الله واصبحت مع التقارب المسلمين ومع تعارف المسلمين الا ان التيارات السلفيه قد زرعت وأصبحت طبعا انا لا اضرع المذاهب الاخرى ايضا دعوة ونشر الكتب التي تعبر عن ادهم ولكنني انا انادي في هذا الامر بعدم تصديق منتميه ولا الخطب الساذجه التي تاتي وتصف الله مراد الحد مراد النزول مراد الشهادة أمر المراد عنه على صورة الرحمن لأن هذا كذاء ينال جوازه نصيحة المسلمين أن يفعلوا ولا يعني يتبعوا الكفرة كلما وجدوها لأن الله جزء الكفرة في القرآن الكريم جاء كذيرا وما ذكر قليل وأمر بالتقر متنا وفراعه نعم أحد السادة إذا يقول الآن يتهرب السلفيون من روايات الشعب الشاب الامرد ويقولون انها ضعيفة هل من الممكن سماحة الشيخ يأكد صحتها واين وردت محمد. شوف ممكن نحصل أغلب. اه شيخنا سلام عليكم عفوا تفضلوا عليكم السلام اظن لو نختصر يا اخي اظن لاني الاسلة تكرر اطبعض وعتكرر جيد اه اه اه اه اخر سؤال ونخلي الباقي على بكرة <تصفيق> نعم السؤال يقول لي كيف يعرف لنا سماحة الشيخ تجلي الله تبارك وتعالى للجبل هذه لا لكن كأنه تجلي بعض آياته للجبل أما التجلي بالآخر فهذه ما أفقير عن أن أفتياها أنا دائما أرى أن القرآن الكريم ليس بالضرورة آية لافتياها أنفسه وإنما إذا وجدت آية في الإباح يجب أن تؤ واضح وأن نقول تحتاج إلى بحث وإلى التهمل وإلى نظر بحث لفظة التجلي ماذا تعني ولا ولمنجر هنا الجبل ماذا تعني بأي شيء معناها وهكذا نعم أحسنتم أه شيخنا أه إذا عدتكم وقت أحد الأخ هذا مهم يسأل يقول أنه الآن كثير من السلفية يتهربون أن نقول لهم مهابية فمن هو أساس الوهابية ولماذا يتهربون؟ ربما لي أن الوهابية صار عليها حرب يعني كتب حرب ضدعبية كبيرة ولكن كل ثلاثة اليوم غالباً هو كل ليس هناك اليوم تقريباً ثلاثة أفران أفران الثلاثين الوهابين نبعها بنتينية وبنتينية يعني يشتعيش ثكار الثلاثية و... والسلفية أفضل يعني الانتساب إلى السلف فيها استباعات للقرآن والسنة هم لا يقولون دعنا نستبع القرآن والسنة لكن من حيث الواقع لما تقرأ الكتب السلفية فعلا تجد أن القرآن والسنة صحيحة قريلة جدا وأن أكثر الأقوال إنما هي أقوال علماء يعني أقوال سلفهم والسلف هؤلاء ليسوا يعني في مقبة النص حتى نجعل أقوالهم مقدسة كل التيارة وكثيرهم لأنهم يعرفوا في التيار الثلاثي عندما يقولون قال شيخ الإسلام ابنتينية فكأنهم قال الله عز وجل ولا يناقشون ولا يشكون أبدا وكذلك قال إمام أحمد وفعل إمام أحمد كأنهم يستخدمون بسجارة النبوية هذا أمر خطير لأن... لأنه يجعلنا في زحنة من الأنبياء نحن عندنا نبي واحد فقط اسمه محمد بن عبد الله يجب وقبل ان نجي عليه الصلاه والسلام هناك قران نحاول ان نبحثه وان نتجبره وان نفهمه على مهل على مكش لا نستاجل لا نبالغ في حفظه دون فهم وانما والله لم يطالب بالحفظ وانما طالبنا بالتجبر فالوهابيه لا ينسوا نكتفي بهذا رقمنا